يا رب الصفحة مليانة هو شايل من الزنوب بالجوم وغلط يمادي في العالي هو جوه القلب بحره سكت خرب بكملها ولا بوصل لأولها يا رب أنا مسلما مسلمها وماشي طريقي كل غيوم يا رب بيدي خدوا اسني ووصلني لحدود البر نفسي في مرات وقل الصح وارجع عن طريق الشر كل ما شوفه صاد النور ارجع للطلاة مذكر <تصفيق> يا ربي مالش امل غيرك ولا غيرك شايف لسبيل سبيل <تصفيق>